والدين منتصر ولا لم يهزمي فليسمعوا تكبيرنا يحكي الهدى وليألموا من بأس ليث مقدم والنصر للإسلام رغم أنوفهم والدين منتصر ولا لم يهزمي فليسمعوا تكبيرنا يحكي الهدى وليألموا من بأس ليث مقدم هياً في جند كفر مظلم هياً غمس أغمد سلاحك في فؤادي المجرم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 يسمع حقا تئز نفوسهم وتراهم بالكفر كالمترنمين فليحشدوا وليجمعوا إن السنة يختار أصحابا على علم الملهمين فالذاك سوف يزيد في إيماننا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 أيها تكيدهم يفت بعزمنا أين غمس تنوح فكل الكافرين بما تم أين غمس نقطع الأعناق ضربا بالقنا وسنسمل الاحداق نضرب بالرمي أين غمس